القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبتوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأنما من خفت موازينه فأمّه هاوية فأمّه هاوية وما أدراك ما هي ناعٌ حامٌ